لا تنشد عن أول زاير بالناس راحوا قصده ينول زيارة عباس عباس لا تنشد عن أول زاير بالناس راحوا قصدينوا لزيارة عباس قول حسين الفات على الموت ودا وعن الشاطي زالج يشيل أرجاس راح وشافع ضيدة بآخر أنفاس من سهم العين ومن عمود عمود عمود الرأس بالدمع وبالآهار حاير يجذب حسرات بالدمع وبالآهات حاير يجذب حسرات وهو ينادي حامل فؤادي بالثبور وبالعويل السلام على الكفيل يا عبا يعني انت المفجع لحسين ابك وين اطلع وتوجه لا يا عباس كسرت الضهر بهالحي شلون عيوني شاهدت سهملك بالعين وتشوفك متوثر بالسيوف بالبيان ولا الجود ولا رايا ولا جفين وبصرخاتي نادي يمك أنحب ظلي وبصرخاتي نادي يمك أنحب ظلي كسرت ظهري وضاق صدري يا قتيلا وابن القتيل اس سلامو على الكفيل باس هل تهده لما شفتك مطرو من عيني دمك والمدمع مسفوح يا عباس خف الدلالي المجروح ما ينفع من بعدك لا نوح العيالك ما ظلت مهجة ولا جفن الأطفال لدربك ظل مشروح ما, ما رادت منك ماي تريدك ترجع وياي ما رادت منك ماي تريدك ترجع وياي والدمع من الصغار كيف تخبم نار الغليل السلام على الكفير قوم قولي انت المسيني السلامو على الكفيلي يا عباس يا يا زهره عمري ويا سنود دنياي لا تبقي موصد قوم رجع ويا يا ابو سد دمك اغلى من ماي تشمي تكبي الناس وفرحانا عداي وابقى تعيمنا كن يمناي داهن من بعدك لا فكره ولا راي انهض يا اخوي وقول لا تشمك في الجو انهى يا اخو يا اخو لا تشمت بيالجوم انت البقايا من الضحايا كيف تدنو من الرحيل السلام على الكفيل على العباس ولن عين تشوف فاضت روحه حلت لعاتي الخوف رايد يسبل ايده وما عندك شوف عود لخيامه بدلاله الملهوف وعياله تلك جنب مدمع كافاً رد حسين بوجه المخطوف صاحاً كافي النوية راجع وحدك يا حسين صاحاً كافي النوية راجع وحدك يا حسين أين المجير؟ أين النصير؟ يا له مين خطب جليلين السلام على الكفيل يا عين جودي فوق الخدود يا عين جودي فوق الخدود ثم قولي عند المساء يان الجمعة وعيال بدموعه وآهات ولوعه وأهوال صاحة والمدمع ويدا همال وين الكافلنا بيا حال ما يعلم رضعت انتظره أكفال جاوبهم خليت بحجري العجال زيانة بتعثر وتقوم وتحوم على المظلوم زيانة بتعثر وتقوم وتحوم على المظلوم وهي تقاسي تلك المآسي ثم صاحب يا عين سيلي السلامو على الكفيل يا عباس سيني سنهرين وقلبه الاحسن جمع اطفاله وراح عليه رضى ظل العصر دمعات تبكي هس يا عيني كل عطشان وعطشان ودع كل عيال وعاد في الصوان الموت وقاصد للميعاد فوق ساحات الموت للشاطئ يصيح بصوت خوض بساحات الموت للشاطئ صيح بصوت في الحرب وحدي ليتك عندي خذ سلامي مع الصليلي السلام على الكفير يا وجودي فوق الخدود